بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله منه شيء من شيء, وقلنا ما نزل الله من شيء إن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 الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أبنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 له بكل شيء بصير.